أيها الأخوة، هذا هو الشرق الثامن والخمسون من تفسير سورة آل عمران. نعم. أكثر عن مخصوص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. كثير ما ما كتب. كثير من الآن يعني؟ لا لا. ها. اللي حصل فيهم أحبار ربانية وعملوا ذلك هذا يعني يعتبر نادر ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم وحسن أسلامه وهو من أحبارهم لكن هذا يعتبر نادر العبرة بالعموم تبين أنه الضمير يعود على العلم أو على الكتاب أو على الكتاب وَإِذَا أَخَضَ الْمِثَاقِ لَيْنُوا الْكِتَابِ لَتُبَيْنُنَّهِ الْكِتَابِ في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقيل سبحانك فقيل عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما وَجِئْنَا مِنْ عِنْدِ سَمَاءٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي dunubana سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخجف الميعا معود بالله السلام من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبان قوله إن في خلق السماوات لا يخفى أن هذه الجملة مؤكدة بماذا بدأ؟ وما هي أداء التوكيد؟ إن وعن فيها اختلافا في ترتيب الجزئي يعني جزئي المبتدا والخبر فما هذا الاختلاف محمد واصل نعم تقديم الخبر في خلق السماوات هذا الخبر وأن فيها مؤكدا آخر غير غير إن الله في الآيات، نعم. يقول عز وجل مؤكدا مضمون هذه الجملة الخبرية إن في خلق السماوات والأرض. خلق، الخلق هو الابتداع على غير مثال سبق. يعني الإيجاد الشيء على غير مثال سبق يسمى خلق. <تصفيق> يسمى خلق. وفي خلق السماوات والأرض آيات. من عدة أوجب الوجه الأول من جهة الكبر والسعث الوجه الثاني ما فيهما من الحسن والبهاء والجمال قال الله تعالى زيّنّا السماء والذي يطلع على ما صوره العلماء من هذه الآيات العظيمة يتبين له وعلى عظمت الله عظمة الله عز وجل في هذا الخلق. كذلك في خلق السماوات من جهة إتقانها وعدم تخل تخلخلها. قال الله تعالى: فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسي. في خلق السماوات بما أودع الله فيهما من المادة. المواد المتعددة المختلفة أنواع والأشكال والمنافع كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينها من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله في خلق فيهما أيضا ما فيهما من المنافع العظيم للخلق فالشمس فيها خير وعظيم والقمر كذلك والأشجار وغيرها وغيرها كلها فيها خيرات عظيمة من آيات الله عز وجل فأنت ترى النخيل على أرض واحد وتسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الحجم واللون والمذاق والادخار وهي جنس واحد لكنها مختلفة والآيات في هذا كثيرة لو أن نسان جلس يتدبر ويتعمل ويكتب, ويكتب كل ما يعن على خاطره لجمع آيات كثيرة في هذا ونحن مؤمورون أن نتدبر أو لما تفكروا في خلق السماء والأرض معمورون بأن تدبر ما في السماوات والأرض من العيات لنستدل بها على كمال قدرة الله عز وجل وما, <تصفيق> وما في ذلك من الحكم العظيم والرحمة وقول السماوات والأرض هذا, هذا التعبير للقرآن غالبا أن الله يذكر السماوات مجموعة إلى الأرض مفردة ولم يأتي في القرآن الكريم التصريح بعدد, الس... بعدد الأرض بخلاف السماء فقد جاء التصريح بأنها سبع سبع سماوات كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أما العرضون فجاءت مشهارا إليها بأنها سبع بقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي في العدد لا في الكيفية ولا في الماهية وجاءت السنة صريحة في هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبر من الأرض ووقع الله به يوم القيامة من سبع أراضي وقول اختلاف الليل والنهار أيضاً هذا فيه آيات اختلاف الليل والنهار على يعني أي وجه من الاختلاف يراد الجواب أنه يراد اختلافهما من وجوه شتى أولا من جهة أن الليل ظلمة والنهار نور وهذا من من آيات الله قال الله تعالى قل أرأيتهم إن جعل الله عليكم الليلا صرما إلى يوم القيامة من إلههم غير الله يأتيكم بضياء فَلَا تسمعون قل أرأيت من جعل الله عليكم النهار سرمادا إلى يوم القيامة من إلهٌ غير الله يأتيكم بليين تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه فضله ولعلكم تشكرون من آيات الله وجعل الليل والنهار آيتين كذلك أيضا اختلافهما من جهد الطول والقصر أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتساويات ولا أحد يستطيع أن يقوم بهذا فهو من آيات الله. ولو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على أن يجعلوا الليل على أن يدخلوا من الليل جزءا في النهار ما استطاع ولا العكس فهذا من آيات الله ويدخل في هذا اختلاف الليل والنهار يدخل فيه اختلافهما حرا وبردا احيانا يكون هذا حارا وهذا باردا وهذا باردا واحيانا يتساوي ومن ومن ذلك ايضا اختلافهما في الرخاء والشدة أحياناً تمر بك الأيام رخاء، وأحياناً تمر بك الأيام شدة ومنها أيضاً من, من هذه الآيات باختلافهما في العز والذل والنصر والخذلان ينصر أحياناً أقوام ويخذل هؤلاء الأقوام في آن آخر وهكذا، فإذن الليل والنهار فيهما آيات في اختلافهما في ذاتهما وفيما يقع فيهما، قال الله تعالى وتلك الأيام ندؤولها بين الناس، ولو تأمل الإنسان لوجد لو أكثر مما ذكرنا من اختلاف الليل والنهار، وقول لآيات لأول الآب آيات جمع هالأيات هنا لأنها متنوعة. ومتعددة، ولكنها لا يفهمها ولا يعتقدها آيات إلا أول الألباب، ولهذا قل آيات لؤلؤ الألباب، أي لأصحاب العقول، وسمي اللب وسمي العقل لبًا لأنه خالص الإنسان، كما أن اللب خالص الحب مثلاً، فالإنسان بعقله. وليس بفِثْرِهِ والعقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر لأذهان كثير من الناس ولكن العقل هو الرشد في التصرف كل من كل من كل ما كان الإنسان أسد رشّة وتصرفاً كان أعقل وليس كل ما كان أذكاء فهو أعقل لا يمكن لأنه قد يكون من الأذكياء من هو من هو أبعد الناس عن العقل ولهذا يمكن أن نقول لصناديد الكفرة الممتلئين ذكاءا نقول إنهم غير غير الأقل وإن كانوا أذكياء قال الله لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعلمون مع أنهم عندهم عقل فأصحاب الألباب هم الذين يعرفون ما في هذه الأشياء الأربعة من الآيات العظيمة خلق السماوات خلق الأرض اختلاف الليل اختلاف النهار ثم بين الله تعالى ما يتصف به هؤلاء فقال الذين يذكرون الله وهذه صفة مبينة يعني لنا أن نجعلها عطف بيان ولنا أن نجعلها صفة مبينة بحاله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه يعني يذكرون الله على كل حال قيامة وهي عالم ما يكون جسم الجسد قائما وقعودا وهي مرتبة دون بين القيام والقعود والتجاء والثالثة على جنوبهم. يذكرون الله ب بأي شيء يذكرون الله سبحانه وتعالى بالتأمل في هذه المخلوقات كلما نظروا كلما رأوا شيئا استدلوا به على كمال حكمة الله وقدرته وعلمه وهذا ذكر نحمه الله يذكرون الله بأسنتهم بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك يذكرون الله بجوارحهم بالقيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة بالطواف البيت بالوقوف مزدلفة الوقوف بعرفة الوقوف بميناء برمي الجمار كل عبادة تتعبد لله تعالى وهي عبادة فعلية فهي من إيش من ذكر الله لأنك تريد بها وجه الله وبذلك تكون ذاكرا له طيب وقول وعلى جنوبهم نعم يذكر الله على جنوبهم بالقلوب والجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يتفكرون التفكر إعمال الفكر يعني إعمال المخ كما يقولون يفكر في خلق السماوات والأرض لأي شيء خلقت وكيف خلقت وكيف رفعت السماء وكيف سطحت الأرض وما أشبه ذلك المهم أنهم يعملون أفكارا ثم يتفكرون هل هذه السماوات والأرض خلقت نفسها, نفسها أم كانت مخلوقا استنتجون بهذا التفكير أن السماوات والأرض كانتا مخلوقتين لأنهم بالتفكير يطلعون على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقوله ربنا ما خلقت هذه الجملة مقول لقول محذوف يعني يقولون ربنا ما خلقت هذا باطل يعني بعد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض تحصل لهم هذه النتيجة المباركة ربنا ما خلقت هذا باطلا قوله ما خلقت هذه نافية وقوله باطلا حال لازمة لو حذفت لفسد الكلام وعلى هذا فتكون لازم والقاعدة في الحال اللازمة هي التي لو حذفت لفسد الكلام طيب لو حذ لو حذفت باطلا لكان معنح لكان لف ربنا ما خرقت هذا معناه خلق وكم من جملة حالية أو مفرد حال صار لا بد منه في الكلام، لا بد من الكلام، وتسمى هذه حال اللازم، وقول ربنا ما خلقت هذا باطل يعني يا ربنا فهو منادم منصوب يعني ذا المحتوفة، سبحانك، سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة. وعامله محذوف والتقدير من حيث المعنى نسبحك تسبيحك أي ننزهك تنزيحك اللائق بك وأصل التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء ومنه قولهم سبح فلان يعني أبعد ونزل في الماء يسبح وقوله سبحانك اي تنزيها لك ان تخلق هذه السماوات والارض باطلا وقد بين الله فيات في اخرى ان ان من ظن ان الله خلق شيئا باطلا فقد اخذ بظن من بظن كفار. ما الدليل وما خلقنا السماوات السماة والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ولهذا قال فقنا أذاب النار ألف هذه مفرع مفرعة للجملة الثانية على الأولى وقي فعل علمه مكون من حرف واحد لأنه إيش فعل ناقص وأوله حرف علة والفعل الثلاثة الناقص الذي أوله حرف علة يكون عند الأمر أو الجزم على حرف واحد فتقول قي مأخوذ من وقفة، عي من وع، دي من الديه، من ودع، ولها ولها أمثلة كثيرة ذكرها الخضر رحمه الله في حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية، وهذه الحاشية أعني حاشية الخضر على شرح ابن عقيل. من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح الفية المالك، لأنه متأخر وجمع أقوال من سبق ولهم تحرير جيد في بعض الأشياء التي يحررها فأشير بها على كل من أراد أن يقرأ الفية المالك وشرحها ابن عقيل، فإن هذه الحاشة مفيدة وقد ذكر عدة أمثلة للفعل الثلاثي المبدوء بحرف علة أم مختون بحرف علة بأنه تحدث منه إيش العلة ثاني طيب النحويون يقولون ما أوله حرف علة فهو مثال وما وسطه حرف علة فهو أجوة وما آخر حرف علة فهو ناقص أو مقصود كذا نعم طيب فقنا عذاب النار قنا ما خون الوقاية أي قنا عذاب النار بما تشاء إما بعدم خالها أو يعني لا ندخلها أصلاً أو بإخراجنا منها بالشفاعة لأن المؤمن الكافر الفاسق يستحق دخول النار على فسطه ثم بعد ذلك يخرج منها وقد يعفو الله عنه في قوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نذكر فوائد الآياتين من فوائد الآية الأولى الحث على تدبر خلق السماوات ما شرحناها طيب الفوائد الأهل التي قبلها هاتين من فوائد قوله سعال والله ملك السماوات والأرض أن ملك السماوات والأرض خاص بالله عز وجل واجه تقديم الخبر والقاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصن ومن فوائدها أن الملك المطلق لله وحده لأنه قدم الخبر على المبتدى في قوله ولله ملك وتقييد الملك بالمطلق ينفي توهم التعارض بين قوله تعالى ولله ملك السماوات حيث حصل الملك له وحده وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وقوله أو ما, مفح أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقهم وذلك وجهه أن الملك المضاف إلى المخلوق ملك مقيد ليس ملك مطلق ودليل هذا أن هذا المالك من المخلوق، لو أراد أن يتصرف بمال على خلاف ما جاءت بالشريعة كان ممنوعاً من هذا ولا يملكه والله جل وعلا يملك ملكاً يستغني عاماً شاملاً يستغني به عن غيره ومن فوائد هذه الآية كريمة الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما إيش بما أذن له. ولهذا لو وكلت شخصا على بيع بيت لم يملك المعجرات لأنه إنما وكل على البيع فقط وهو المالك والمالك الذي يملك البيت لم يأدن له في التأجير إنما أذن له في البيع فنحن نحن باعتبار ما ملكت أي لا نملكها ملكا مطلقا نتصرف فيها كيف شئنا وإنما, وإنما تملكنا لها تملك مقيد ومن فواهد الآيات الكريمة أن الشيء العام للخلق ليس ملك لأحد الذي أخرجه الله عز وجل وليس من صنع إنسان فهو غير ملك لأحد إلا من سبق إليه في مقتضى النصوص شري ووجه ذلك أن الله جعل السماوات الأرض ملكهما لمن له فإذا كان له فإنه فإنك لا تملك شيئا من أرضه إلا على الوجه الذي عدنا فيه ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح. مثلاً يقول بعض الملحدين الذين لا يملكون برهم الآخر يقول كيف يعود الإنسان إنساناً بعد أن كان تراباً وجوابنا على هذا السهل أن نقول إن هذا من قدرة الله والله على كل شيء قدير ومن فوائدها أن من آمن بهذا أي بأن الله على كل شيء قدير فإنه يطرد عنه اليأس كيف ذلك؟ لأن الإنسان قد يصاب بمرض مثلا فييأس من برعه بعد العلاج فيقال له لا تيأس إن الله على كل شيء قدير وأنت إذا أراد الله أن يبقى المرض بك فقد يكون خيرا لك لأنك تكسب إيش من ورائه الثواب من الله عز وجل فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى شوكع شاكها إلا كفر الله له به يعني من ذنوبه فأنت لا تيأس إذا أصابك مرض لا يرجى زواله مثلا لا تيأس فإن الله على كل شيء قدير ومن فائدها أن ما أخبر الله بها عن نفسه من الأمور التي يستبعدها العقل فإنها حق لأن الله على كل شيء قدير واضح يا جماعة طيب فمتى لو قال كيف ينزل إلى السماوات الدنيا وهو على العرش فنقول له الله على كل شيء قدير وليس لك أن تعارض ما أخبر الله به ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في أحاديث متواترة بمجرد وهم ثم قال إن في خلق السماوات الأرض إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة الحس على التأمل في خلق السماوات والعالم لأن الله ذكر أن فيهما آيات والآيات والعلامة وكلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة كلما ازدادت الآيات وضوحا ازداد الإيمان قوة طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة النظر إلى خلق السماوات والأرض على الوجوه التي ذكرناها في التفسير من حيث ذواتهما ومنافعهما وما فيهما من الخير والمصالح حتى لاذهب ذاهب إلى أنها خلقت عبثا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الإشارة إلى اختلاف الليل والنهار من رخاء إلى شدة وبالعكس ومن حرب إلى سلم ومن عز إلى ذل ومن فقر إلى غنى وبالعكس في هذه الأمور ومن فائد هذه الآلات الكريمة التناء على أصحاب العقول لأن الله جعل هذا الاختلاف, الله جعل الاختلاف آية لمن لذوي العقول أما من لا عقل له فإنه لا ينتبع بهذه الآيات ولا يعتبر بها وتمر عليه وكأنها مظاهر طبيعية لا علاقة لفعل الله تعالى بها وهذا ولا يدب الله من الطمس على القلوب وعمل أبصار لأن هذا الكون المنظم على هذا النظام البتير لا يمكن أبداً أن يقع إلا من رب حكيم عز وجل ولا يمكن أن يقع من من فاعل على وجه السفه أبدا ومن فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل أظهر آياته لخلقه مع أن مجرد الإيمان بأن الله تعالى حي وموجود يكفي لكن كلما تعددت الأدلة والعيات ازداد الشيء يقينا ودليل هذا أن إبراهيم قال لله عز وجل رب أرني كيف تحي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالإنسان قد يكون مؤمنا ولا أشكال عنده في الأمر لكن يحتاج إلى من يطمئنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على العقل وهو عقل الرشد أو عقل التكليف عقل الرشد لقوله عز وجل لآيات لأولي العباء ومن فوائدها أنه كلما كان سان أعقل كان بالله وآياته أعلم في قوله إن في ذلك الآيات لأولي الألباء والحكم المعلق على وصف يثبت إيش يثبوته ويعدم بعدمه فإذا كان أصحاب العقول هم الذين ينتفعون بهذه المخلوقات ويستدلون بها على الخالق عز وجل وعلى مالهم من صفاته كمال فإن فإن من عقله عقل بهيمي لا <تصفيق> لا أتفق بهذه في الآيات لانه ليس من ذوي الحداثة فإن قال قائل العقول هي به من الله حزوجا هي به فكيف يدم الإنسان على فقدها أو يمدح على وجودها فالجواب أن عقل يعني عقل الرشد نوعا عقل غريزي وعقل اكتسابي أو كسب فالعقل الغريزي يريد أن يكون جميع الناس نعم فالعقل الغريزي لا يحتاج إلى تأمل وتفكر وأما العقل المكتسب فأنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتفكر، لأنه كلما ازداد تفكر ازداد إيمانه ويقينه ورشده. هل يؤخذ من الآية الكريمة الثناء على ذوي العقول؟ ذوي العقول؟ نعم، لأن الله جعل هذه الآيات نافعة لمن لهم لأولي العقول وعلى هذا ف... ف... فينبغي لك أن تكرس جهودك على التعمل المبني على العقل حتى يكون عندك عقل غريز وعقل مكتسل ثم قال عز وجل الذين يكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم إلى آخره أنت أنت طيب هل هذا الإفكال هو العقلي أو الواقعي؟ نعم، الواقعي قد يكون الشيء غير واقعاً غير ممكن وقوعاً لوجود الموالد <تصفيق> لكنه عقلاً ممكن نعم يعني نحاسل. نحاسل ما لا, لا. المراد بالفضلة ما تستغني عنه أركان الجملة. جملة لينها. <تصفيق> آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراغ ربنا وآتنا ما وعتنا على رسولنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخنف الميعاً <Remdes> <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آيات الليل إلى الباب من هنا نبدأ درس جديد مناقشة نعم مناقشة.أين <تصفيق> خبر إن في قوله إن في خلق السماوات والأرض لآياته كيف تكون خبرها وهي بالكسر؟ هذه نعم سبحان الله ان في خطر مثل ما منصوب اسم إنه. اسم إنه. اسم إنه كيف خبر مؤخر اسم اسم أنا أسأل عن اسم ان اين هو كيف أنا كل هذا هو هو أجاب بالصوت أن آيات اسم إنس. طيب قوله الذين يذكرون الله قيامه وقوودا محل من العرب يا خالد. الذين ولا تصح صفة تصح صفة قوله قياما منصوبة على أي شيء مو صدق على أي شيء لا قيام ما فيها واو, واو. أبدا على الحرب من يث قيام يعني هذا كونه قيام إيه أين صاحب الحرب الحرب تحتاج إلى ح حال... إلى صاحب يذكرونهم. أي نصاحب الحاء؟ الذين يذكرون الله. يعني يذكرون الله. الذين يذكرون. الله. من الذين؟ من الذين. من واجماع في يذكرون. من واجماع في يذكرون. تمام. قوله يتفكرون في خلق السماوات. محل الجملة من الأعرابي عبد الرحمن مذوب. على إيش؟ ما محلها من إعراب؟ إذا قلنا أن الدين الصفة تخل تقول كيف يعني معطفها المجرور مجرور إيه مجرور ما أقول عليها ذكورون؟ الدين الدين إيه، إيه نعم. ذكور طيب تكون حالية من صباح الحال لا محل لها من العرب وصلت الموصول هذه لا محل لها من العرب يا عبد الرحمن لأنها معطوف على صلات الموصول وصلت الموصول ليس لها لها محل من العرب نعم قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا ما محلها من العرب يا عبد الله نقول قول محتوب يبون أول ما قلنا على هذا بالشرح تفسير فوائد القرآن طيب قال الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله القيامة وقول استفان من آية من آية الكريمة أن ذكر الله عز وجل من لوازم العقل ومقتضياته لقوله لأولي الألباب الذين يذكرون الله ومن فائدها فضيلة إدامة الذكر ذكر الله عز وجل على كل حال لقولها الذين يذكرون الله قيام وقول وكان أبلغ من وفى بهذا حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ومن فوائدها جواز ذكر الله تعالى للجنوب، أي أنه يجوز للجنوب أن يذكر الله لدخوله في في العموم يذكره قياما وقعودا وعلى جنب. ومن فوائدها أن ذكر الله في حال في حال كون الإنسان على جنب لا يعد استهانة بالذكر. وكذلك قراءة القرآن. إذا قرأتها على جملة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئاً في حجر عائشة وهي رضي الله عنها. ومن فائد رأت الكريمة فضيلة التفكر في خلق السماوات والأرض. لقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولكن التفكر المقرون بقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا التفكر الذي يراد به الاطلاع على العلم المادي فقط في خلق السماوات. لأن هذا التفكر وإن كان يفيد الإنسان في الدنيا لكنه لا يفيده بالآخر لا بد أن يكون التفكر هذا منتجا هذا القول والإقرار ربنا ما خلقت هذا باطلا. ومن فائد الآية الكريمة أنه إذا أثني على المتفكرين في الخلق فالمتفكرين في الشرع من باب أولى لأن الشرع ليس أمراً محسوساً فالتفكر فيه أبلغ في الإيمان من التفكر في الخلق الخلق أمن محسوس كل إنسان يدركه لكن حكمه وأصرار الشرائع ليس كل أحد يدركها ومن فوائد هذا هذا هذا الحديث هذا الآية التوسل إلى الله تعالى بالربوبية حال الدعاء وأكثر ما يكون التوسل به من أسماء الله في الدعاء هو الربوبية لأن الربوبية بها الخلق والملك والتدبير فلهذا نجد أن أكثر ما يدعى به الروبوبية وصف اسم الروبوبية أو وصف ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة انتفاء الباطل في خلق الله نفيا مطلقا من أين يؤخذ ما خلقت هذا باطلا وإذا انتفى الباطل النفي مطلقا ثبت الحق كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ومن فوائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وإذا انتفى الباطل نفياً مطلقا ثبت الحق كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ومن فائدها إثبات ما أثبته أهل السنة من أن من صفات الله ما هو منفي أو ما هو سلبي لقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا والقاعدة عند آل السنة أن الصفات المنفية لا يراد بها مجرد النفي وإنما يراد بها النفي مع إثبات كمال الضد لأنه لثبوت كمال الضد انتفى هذا الوصف ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإقرار من هؤلاء العلق العقلاء بأن الله هو الخالق ربنا ما خلقت هذا باطل وهو من تقرير توحيد الربوبية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله ربنا ما خلقت هذا باطل لأنه لو خلقها باطلاً لانتفت الحكمة فإذا انتفى الباطل ثبتت الحكمة وهذا هو الذي عليه عن السنة والجماعة أن أفعال الله وشرائع الله كلها لحكمة ليس, فيه ليس فيها شيء عبثاً إطلاقاً وما خفيت علينا حكمته فهو لقصور أفهامنا وليس الانتفاء الحكمة فيه عرفتم هذا لأن الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونحن نؤمن بأن الله عز وجل لا يحكم بشيء حكما كونيا ولا قدريا إلا لحكمة ومن فائدة هذه الحياة الكريمة تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص ما من قوله سبحانك، والذي نزه الله عنه شيئاً النقص والثاني النقص والعيب والعيب مماثلة المخلوقين حتى فيما هو كمالهم في المخلوقين فإن الله منزه عن مماثلتهم قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى وما مسنا من لغوب. فكل نقص قد تعالى الله عنه نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن صفوة الخلق محتاجون إلى الدعاء بالوقاية من النار لقولهم سبحانك فقنا عذاب النار ومن فائدها إثبات التوسل في الدعاء بصفات الله ها؟ من قوله فقنا لأنه بنوا فقنا على قولهم سبحانك فقنا يعني أن أننا نتوصل الله عز وجل بتنزهه عن النقص أن يقينا عذاب النار لأننا نحن مؤمنون يذكرون الله قياماً وقروداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقرون بأنها قلقت بالحق وللحق وينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب وينبني على ذلك أنهم جعلوا ذلك وسيلة لوقاية الله تعالى إياهم من النار سبحانك فقنا لأنه من المعروف في اللغة العربية أن الفات تدل على إيش تفرع ما قبل ما بعدها على ما قبلها نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار ويدار المجرمين والعصاة والظالمين الكفرة لقوله فقنا عذاب النار في الآية الكريمة كلمتان لا يجوز فصل أحدهما عن فصل إحداهما عن الأخرى ها؟ كلمتان لا يجوز فصل إحداهما عن الأخرى ها؟ ما خلقت هذا باطلا لو قلت ربنا ما خلقت هذا وسكت أوهم معنى فاسل نعم ولهذا يجب الوسط ربنا ما خلقت هذا باطلاً مثل يا أيها الذين آمن لا تقرب الصلاة وأنتم سكار لا بد أن تصل تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار لو قلت لا تقربوا الصلاة فقط فسد المعنى ومثل فوايل للمصلين الذين هم أصلات مساهون لا بد أن تصل فتقول الذين هم أصلات مساهون وذلك لأن لأنك لو سكت لا أوهام أن الوعيد لمن يصلي. نحن عربنا باطلا. حال من حال من من من من هذا من هذا هذا باطلا. ويجوز أن يكون صفة لمصدر المحثوف أي خلقا باطلا ثم قال الله عز وجل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما, وما للظالمين من أنصار هذه الآية كالتعليل للدعاء السابق قنع عدب النار لأنه لأن من أدخلته النار فقد أخزيته ربنا هذه منادة حذفت منها يا ام النداء والتقدير يا ربنا انك من تدخل النار إن واسمها في انك والجمله الشرطيه من تدخل النار فقد غسيته في محل خبر خبر ان وما للظالمين من انصار مبتدا وخبر الخبر مقدم والأنصار مؤخر وهو مجرور بمن الزائدة من أنصارنا والتقدير وما لطالمينه أنصار هذا إعراب الآية يقول هؤلاء السادة العقلاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخسيته من يشمل العصاة والكفار فالعصاة مستحقون لدخول النار وإذا أدخلوا النار فإنهم غير مظلومين لأنهم مستحقون لذلك والكفار مستحقون لدخولها على وجه التأبيل والتخليد وكل منهم إذا أدخل النار فقد أخساه الله أمام العالم أي فضح وهتك سرة وقوله وما للظالمين من أنصار هنا إظهار في موضع الإضمار يتم مقتل السياق أن يقول وما لهم من أنصار, من أنصار ولكنه أظهر في موضع الاثمار لفائدتين الفائدة الأولى أن هؤلاء مستحقون لهذا الوصف أعني الذين يدخلون النار مستحقون لهذا الوصف أي وصف, وصف أي وصفهم بالظلم والثاني العموم أن كل ظالم حتى وإن لم يدخل النار إذا أرد الله عاقبه فإنه لن يجد من ينصره وفي فائدة ثالثة وهي إثبات العلة في الحكم لو قال وما لهم من أنصار ما تبين لم يتبين لنا أن السبب لأنهم ظلموا ونفسهم فإذا وصفهم بهذا فكأنه بين الحكم بعلته، وقوله من أنصار يعني من أعوان لأن الناصر بمعنى المعين وسواء كان العون في دفعهم أو في تخليصهم فلا أحد ينصرهم عند إذ فيمنعهم ولا أحد ينصرهم إذا سقطوا فيها فيخرجهم قال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه من فوائد هذه الآية الكريمة أولا فقه هؤلاء السادة أولو على الباب حيث بيّنوا سبب دعائهم أن يقيهم الله من النار وأن سبب ذلك هو أن النار دار الخزي والعياذ ربنا إنك من تدخل النار فقد أصيته ومن فوائدها إثبات النار لقبل من تدخل النار ومن فوائدها أنه لا نصير للظالم وذلك في الآخرة أما في الدنيا فقد ينصر الظالم ولكن تدور عليه الدوائر لكن في الآخرة لا أحد ينصر ومن فوائد هذه الآية أن الظلم سبب لدخول النار لقوله وما للظالمين من أنصار بعد قولهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم ثم قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى أحد نقول في ربنا إننا سمعنا مثل ما قلنا في ربنا إنك من تدخل النار أو ربنا ما خلقت هذا باطلا أي أنها منادى حذبت منها يؤند إننا سمعنا مناديا <تصفيق> سمعنا مناديا ينادي للإيمان جملة ينادي للإيمان صفة لقوله مناديا لكنها لكن فائدتها أنها بينت ماذا ينادي له وذلك أن المنادي قد يكون ينادي لكذا ولكذا فبينت ماذا ينادي له فهي إذن صفة من لمنادين. وقول أن آمنوا بربكم أن هذه تفسيرية لأنها جاءت بعد الجملة تتضمن القول دون حروف. وكل أن تقع بعد جملة تتضمن معنى القول دون حروفه فإنها تسمى تفسيرية أي بمعنى أي ومنه قول تعالى ووحينا إليه أن اصنع الفلك يعني أي نصنع الفلك فهي فأن هنا تفسيرية وقوله ربنا فاغفر لنا ألف هذه عطفها ولكنها تفيد السببية لأنها عطفت جملة على جملة. وقوله سيئاتنا بالكسر مع أن مفعول به لأنها جمل مؤنث سال. وقوله مع الأبرار الظرف ولكن هنا المراد بالظرف أو أمرات المعيّة المعيّة الحكّمية لا الزمنية لأن أموات الأبرار يختلف. أو ميتات الأبرار تختلف. يقول ربنا إننا سمعنا مناديا. قالوا ذلك تحدثا بنعمة الله على هذا على ما أنعم به من إرسال هذا المنادي. وقولهم سمعنا منادا منادي للإيمان. هذا المنادي يراد المنادي أصط المصوت معناها اللفظي المصوت. لأن الندى هو رفع الصوت ولكن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وسماعهم له يقع على وجهين: أحدهما أن يسمعوا صوته مباشرة بدون واصل والثاني أن يسمعوا من غيره ما جاء به يسمعوه من ورثته وهم العلماء وهم علماء وكل هذا داخل في الآية يعني السماع المباشر الذي يسمعوه صوته والسماع غير المباشر والذي يسمعوه بالواسطة من ورثته وهم العلماء وقالوا ينادي للإيمان قد يقول قائل أن المتوقع أن يقال إلى الإيمان أن يقال ينادي إليه ولكنه أتى باللام لأن اللام ألصق من إله إذ أن إله تفيد الغاية والغاية لابد لها من, من مغيّة والمغيّة طرف فهو معدن بالبعد أما للإيمان فهي للإصال ألصق من إله وقوله للإيمان أن آمنوا بربكم هذا بيان للإيمان الذي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن آمنوا بربكم فآمنوا الإيمان بالله عز وجل هو الإقرار المتضمن للقبول والإدعاء وليس مجرد الإقرار لو كان الإيمان مجرد الإقرار لكان أبو طالب مؤمنا لأنه مقر ولكنه لا يكون إيماناً حتى يتضمن إيش القبول والإذعان يعني النقيد. فأما إذا لم يقبل أو قبل ولم يذعن فإنه ليس مؤمن. وقول هنا أن آمن بربكم قد يقول قائل هل الإيمان يقتصر على ركن واحد وهو الإيمان بالله؟ فالجواب أن من آمن بالله آمن بكل ما أخبر الله به ومنه بقية الأصول الستة ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرق فعلى هذا يكون الإيمان بالله متضمناً للإيمان ببقية أركان الإيمان ويكون ذكرها أحياناً مفصلة من باب التفصيل والبيان. وليس من باب التخصيص فإن الإيمانة بالأي يتضمن هذا كله أن آمنوا بربهم فآمنا يعني أقررنا بذلك مع الانقياد مع القبول والإدعاء ربنا فاغفر لنا أي بسبب إيماننا اغفر لنا ذنوبنا والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وإنما نقول إنها ستر وتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبس على الرأس من الحديد الذي يقسها ومعلوم أن هذا المغفر فيه ستر وفيه وقاية فمن قال من علماء المغفرها الستر فإن تفسيره لها ناقص فلا بد أن يقال الستر مع القارب، وقلوا فغفلنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي وأصلها أصلها النصيب، كما قال تعالى وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم ولكنها خصت بالنصيب من الآثام والعياذ بالله، وقوله نعم فغفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. السيئات طلب تكفيرها، والذنوب طلب مغفرتها. لأن السيئات الصغائر. تكفر بماذا؟ بالأعمال الصالحة والطاعات. ولا يمكن أن تكفر بالطاعات إلا بعد أن تكون الطاعات على الوجه الأكمل. لأن الطاعات إذا نقصت لم تقوى على تكفير السجئات، إذ أن الإنسان قد يفعل الطاعة ولا يحصل له منها إلا إبراء ذنمه فقط، لكن لا تقوى على التكفير حتى على التكفير حتى تكون ثامنة بقدر المستطاع، ولهذا قالوا كفّل عنا سيئاتنا بما نفعله من الأعمال الصالحة. ثم أعلم أن تكفير السيئات قد يكون معينا من قبل الشرق أي ما يكفر به قد يكون معينا من قبل الشرق مثل كفارة الظهار كفارة القتل كفارة الجماعة في نهار رمضان هذا مقيد بالشرق وقد يكون عام كتكفير السيئات عموما بالصلاة بالوضوء بالجمعة للجمعة برمضان إلى رمضان نعم ففالعمرة بالعمرة العمرة فالتكفير إما مقيد وإما مطلق عام وتوفنا مع الأبرار توفنا يعني قبضنا إليك والتوفي بمعنى القبض ومنه قولهم توفى فلان حقه أي قبضه وافيا وقولهم مع الأبرار المعية هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في إيش في أن واحد لكنها معية حكمية مصاحبة حكمية يعني أن نكون معهم أي في جملتهم ولو كنا بعدهم ولو كنا بعدهم وليس مع معية مصاحبة لا الاختلاف الأزمان بين موت الأبرار بعضهم مع بعض والأبرار جمع بر جمع بر والبر هو هو كثير الخيرات قال الله تعالى إن كنا من قبل ندرو إنه والبر ووأهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم كثير في الخير وأنهم أبرار من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعترف بنعمة الله عليه غير ما بها على ربه لقولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من قربكم فأمنا ومن فوائدها أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الإيمان. ينادي للإيمان. ومن فوائدها بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الجهد في دعوة الحق إلى الخ في دعوة الخلق إلى الحق. لأن النداء يكون برفع الصوت. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها لقوله ربنا إننا آمنا أي بكل شيء يجب الإيمان به نعم فكل ما أخبر الله به فإنه فإذا صدقنا به وقرنا به فهو داخل بالإيمان بالله عز وجل ومن فوائد العلاية الكريمة الإشارة إلى بيان العلة لقول أن آمنوا بربكم فالرب أهل لأن يؤمن به الأنسان لأنه رب خالق مالك مدبر فهو جدير بأن يؤمن به العبد ومن فوائد الآية الكريمة أن ذكر الإنسان لعمله الصالح لا يحبطه إذا قال أمر ربي بالصلاة فصليت أو بالزكاة فزكيت أو بالحج فحجت فإن هذا لا يبطل العمل لأنهم قالوا أن آمنوا بربكم إيش فآمنا ومن فوائد الآيات الكريمة جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة، لقولهم فاغفل لنا ذنوبنا، حطفا على قولهم ربنا إننا آمنا، والتوسل بالأعمال الصالحة مما جاءت مما ثبت بالسنة أيضا، في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الرقاب. بصخرة عظيمة لم يستطيع زحسحتها فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم فتوسل كل منهم بصالح عمله فلما دع الأول وتوسل بصالح العمل انفرجت الصخرة قليلا ثم الثاني قليلا لكن لا ستنفروض ثم الثالث وانفرجت كلها فالخرجوا يمشون بعض العلماء في هذه العيون الذين يذكرون الله قيامهم وقوعهم وعلى جنوبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان على جواز الذكر في حال الخلق ذكر ذكر الله عز وجل في حال الخلق استدلال متوجه ولا فيه نظر أما من الآخر المهمون فهو متوجه إلا أن يقوم دليل على كراهة ذكر الله في الخلق ما لا أعلمه في هذا دليل إلا التعليل فقط ما فيه إلا التعليل فقط إن هذا مكان قدر فهم فإنبغل الإنسان يتجنب فيها ذكر الله نعم طائفة الخوارش يستدلون لهذه آية لأنه أدخل النار فقد يكون منزوعاً إلا يقول منزوع الإيمان بقول تعالى يوم لا يرغز الله النبي والذين آمنوا نعم قوله أقاد خزي ليس فيها لأننا نقول الخزي قد يكون عاما دائما وهذا لأهل النار الذين استحقونها على الدوام وقد يكون الخزي جزئيا يفضحه ثم بعد ذلك يسل عنها هذا البطلح. المقصود بالظالمين كل ظالم لا يمكن أن يجد من يصروف على في ظلم كل ظالم حتى في الدنيا لا يجد من يصروف في ظلمه يعني إلا ظالم إلا من كان ظالما لا المقصود بالظالم؟ نعم نعم نعم لأن إذا قلنا من تغنى الفقراء سيت يشمل العصاة والكفار صار وما نظالمين ما صار صار مثل نعم. شو حب الكبيرة قد صنعت؟ ماهمرت علينا؟ كثير. نعم. قلنا إن الكبيرة أحسن ما قيل فيها هو هي هي ما رتب عليه عقوبة خاصة. ما رتب عليها عقوبة خاصة. سواء كانت العقوبة أو دينية أو د دينية. في الدنيا أو في الآخرة هذا أحسن ما أقل فيها وهو الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله وقال بعضهم إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه وصاروا يعدون مثل هذا فإذا قلنا ما رتب عليه قبوبة خاصة صار أشمل ومن المعلوم أن الكبائر بعضها أهوى من بعض أو أعظم من بعض لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ببكرة ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر نعم الحرق لها من الصغير نعم يكون هذا من الصغير لكنه عند العلماء أن الإسفار على الصغيرة يعتبر يعتبر كبيرة يعني كأنك تقول في هذا دين على جواز الدعاب الموت، ها؟ لا ليس كذلك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يتوافهم إلا إذا جاء أجلهم، وليس فيها أنهم يتمنون تقديم الوفاة. وهذا نظير قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً. والحقن بالصالحين ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه الآن بل أن يتوفاه على على الأجل على الإسلام متى جاء أجله وكذلك قول مريم يا ليتني ميت قبل هذا ليس معناها أن تمنت الموت بل تمنت أنه أن هذا لم يقل يعني تقول يا ليتني ميت ما مرأيت هذا المعنى نعم. إيش؟ لوست الايمان هنا عدّيا بالله، عدّيا بالله، لا بالبع، فاختلف عن الايمان المعدّ بالبع. نعم ها ف... ايش؟ تكفير سيئات ويكفر عنها, عنها في حق ما تكون بفضل الله فقط بفضل الله مجرد مجرد فضل الله ان الله تعالى يغفر الإنسان والتكفير يكون عمل صالح يكفر السيئات شلون طلبوا هذا وهذا لأن الكبائر لا لا تكفر تحتاج إلى معفرة من الله عز وجل إما مجرد فاضل منها سبحانه وتعالى وإما بعمل أسباب كالاستغفار والتوبة ترفع حكم هذه الكبائر ما الفرق بين المعرفة والتبتير واللغة؟ الشر بين فرق بين الشربيين، ويكفي فرق الشر حتى المغفرة في الأصل الستر والكفر أيضاً في الأصل الستر نعم استدلة هذه السنة على إفراق الصوت سبحانه وتعالى الله يوم لا تكون بصوت سمعنا تكون لاسيا وجاء في بعض هو الذي ينادي. لا يمكن أن يكون في هذا على هذا السؤال. ولا شيء. لأن سمعنا منادي منادي لإمان من أعلام ربكم يبينه الواقع. يبينه الواقع. وإلا لولا ما قبل بذلك لم تكن الآية شاملة للأمة كلها. لكنها خاصة بالصحابة فقط. وهي شاملة لكل الأمة. فهنا بدت قرينا التمنع. من تخصيصه بالصوت المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ننادي بصوت الله عز وجل الواضح ان الله يأمر بهذا اللفظ هل أحد يقول من الخلق إن الله يأمرك وهو, وهو يعني نفسه نعم سليم نعم اذا كما خذت منا من العبد تحملوا في هذا الشهر لهم جواز للتصالح بحيث ما ما ننسى اي نعم العالم يعطى من ثواب الاساس بقض ما حصل منه من التبير والدعم في يسم البيان ربهم لا عمل عامل منكم من ذكر أو من بعضكم من البحر. فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن ثواب. بس عمو <تصفيق> الله الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار موقع قوله سبحانك مما قبلها خالد في المعنى نعم لأنه منزل يعني لما نفوا أن يكون باطلا عقبوه بتنزيهه عما لا يليق به لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا به. قوله ربنا إن من تدخل النار فقد أخزيته في كسر اشكال إشكال من تدخل النار كيف كسره وإذن المضارع لعدم ولا للتقاع. أحسنتم. ما معنى قوله أخذيت يحيك؟ فقد أخذيته. فضحته وعذلته. نعم. طيب. أحسنتم. قوله وما للظالمين من أنصار في هذا إيش من البلاغة بن داود؟ لا لا ما هو أريد حصل هذا هو الحصل اللي يقول لكن ما هو هذا أريد ما هذا أريد لا أريد هذا نعم الإظهار في موضع الإضمار طيب ما فائدة هنا؟ التأكيد الظلم إليه بين الضالين الإشارة إلى أن من دخل النار ف... فإنه دخلها بظلم نفسه سيدا طيب من, من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة بلا من العلماء فالذين أدركوا عهده بواسطة. في في عهده من من نبسي. بواسطة. بواسطة. نب يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في واقعه. إيه أقول هؤلاء يسمعونه بواسطة. لا؟ لا. الذين أدرك عهده هؤلاء يسمعونه بواسطة. توافقون؟ إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة لا بغير واسطة نحن بواسطة أحسنت تمام صحيح طيب طوله أن آمنوا أن هذه خالد تفسيرية هل للتفسيرية على ما تقعوا بعد جملة تقعوا بعد جملة فيها معنى قول دون حروف هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟ ها موسى لا لا موسى ما هو وحي له صحيح إنه نوح لكن اهله سهاك نعم أنت نعم وأوحينا إلى يمكن تريد هذه يا خالد وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي هذا يمكن لا تريد هذه أريد الأول طيب طيب قولوا اغفر لنا دنوبنا وكفر عنا سيئاتنا نعم ما الفرق نعم نعم. التكفير في الصغائر. طيب دليل هذا الأخ دليل ما ذكرنا أن أن مغفرة والتكفير للصائغ. للسيئات من تعالى إن الحسنات السيئات. تجتنبوا كفائر ما تنهون عنه. نكفّر عنكم سيئات. طيب وقمنا على هذا قال الله عز وجل لجملة دعاء هؤلاء الموفقين وللألباب ها إصبرت منضحي خلنا نكمل الآية وتوفنا مع الأبراه هل هل فسرنا هذه فوائد من الآية نفسها إلى سبب المعانه ذكر نعم طيب هنا يحسن <تصفيق> أن نذكر أنواع التوسل التوسل ينقسم إلى قسمين ممنوع وجائز فالممنوع ما لم يرد به الشر الممنوع ما لم يرد به الشر والشائذ ما ورد به الشر هذا هو الضابط فما لم يرد به الشر من أنواع التوسل فهو ممنوع مثل التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقع كثيرا عند بعض العلماء يقول توسل إليك بجاه نبيك فالتوصل هنا غير مشروط، فيكون ممنوعا لأن التوسل جعل الشيء وسيلة وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل لا يثبت إلا بدليل من الشرط، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس, سبب ليس سببا لقبول دعائنا لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله أما نحن فلس لنا تعلق فيه طيب إذن ما هو ظابط ممنوع ما لم يرد به الشر ووجه منعه أن من توسل بشيء فقد جعله سببا والسبب يتوقف ثبوته على دلالة الشر أما الجائز فهو ما جاء به الشر الجائز ما جاء به الشر وهو أنواع منها التوسل بأسماء الله التوسل بأسماء الله بأن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، ودليله حديث بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرد والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إله فهذا توصل بإيش؟ بأسماء الله بكل اسم هو لكم الثاني بصفات الله عز وجل توصل بصفات الله ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي فقوله بعلمك الغيب هذا توصل له بصفته ومن ذلك اللهم برحمتك أستغيث فإن هذا ليس استغاثة بالرحمة ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة فإن الرحيم يغيث الثالث التوسل الله بأفعاله التوسل الله بأفعاله والفعل وإن كان من من الصفات لكن هو صفة ليست زلية أبدية ومنه قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقوله كما صليت على إبراهيم المراد بذلك التوسل لله يعني مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل ك صارت الكافل التعليل وبه وبهذا التقرير يرتفع الإشكاث الذي أورده بعض العلماء وقالوا من المعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به وهنا قال صلي على محمد كما صليت وإذا قلنا بأن, هذا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وأن هذا من باب التوسل يعني أننا لا نسألك عمرا غريبا نسألك عمرا فعلته من قبل فإن الإشكال هنا إيش يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال طيب لا التوسل إلى الله في أسمائه التوسل إلى الله في ثباته التوسل إلى الله بأفعاله الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان التوسل إلى الله بالإيمان بالإيمان به وبرسله ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر له